بوك تو دك فين. خمسة عشر خمسة عشر فروكتوي كاي نوتراجوي الثمار والمواد الغذائية الثمار والمواد الغذائية ميحابس فراجون معي حبة فراولة. معي حبه فراوله مِهَّاَسْ <تصفيق> كِيْوْنْ كاي مَلَونٌ. معي حبة كيوي وشمامه معي حبة كيوي وشماما. مِهَّاَسْ <تصفيق> معي برتقالة وحبة غريب فروت. معي برتقاله وحبه جريب فروت معي بابا موم هاي مانجو معي تفاحه وحبه مانجو معي تفاحه وحبه مانجو معي موز وبانانون هاي اناناسون معي موزه وحبه اناناس معي موزه وحبة أناناس. مفارس فرطا أنا أعمل صلطة فاكهة. أنا أعمل سلطة فاكهة. أنا أكل قطعة توست. أنا أكل توست. أنا اكل قطعة توست مع زبدة. أنا أكل قطعة توست مع زبدة. <تصفيق> أنا قطعة توست مع أكل قطعة توست مع زبدة ومربى أنا <تصفيق> أنا أكل سندويتش أنا أكل سندويش. أنا أكل بالمارجرين. أنا, أنا أكل سندويش بالمارجرين. أنا أكل بالمارجرين والطماطم. انا اكل ساندويتش بالمرجرين والطماطم نحتاج إلى خبز وأرز نحتاج إلى خبز نحتاج سمك وستيك نحتاج إلى سمك وستيك. نحتاج إلى بيتزا وماكرونات سباجيتي. نحتاج إلى ماذا نحتاج زيادة على ذلك؟ ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ ني نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. نحتاج أين السوبرماركت؟ أين السوبرماركت؟ <تصفيق> بندولو punto, bo, o, o, co, du, punto, do, e, eh? porla textoi, cai la libro.